الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد يقول المؤلف رحمه الله وشرط صاحبها التعريف أو التخصيص أو التعميم أو التأخير نحو خش عن أبصارهم يخرجون وقوله في اربعه ايام سواء للسائلين وقوله وما اهلكنا من قريه الا لها منذرون ونحو قول الشاعر لميت موحشا طلالوا قال رحمه الله وشرط صاحبها التعريف بعد أن فرغ من بيان ما يتعلق بتعريف الحالي حيث قال وهو وصفة فضلة يقع في جواب كيف فضربت اللصة مكتوفا وشرطها التنكير قال وشرط صاحبها التعريف إذن الأصل أن يكون صاحب الحالي معرفة أن يكون صاحب الحالي معرفة ولكن قد يجوز او نقول يجوز أن يكون نكرة يجوز أن يكون نكرة الأصل أن يكون معرفا وقد مضى هذا الاصل ان يكون معرفا وقد مضى هذا مثل مثل المصنف قال ضربت اللص مكتوفا ضربت اللص مكتوفا الان ضربت فعل وفاعل اللص مفعول به منصوب ونصبه الفتحه الظاهره على اخره مكتوفا هذا حال حال من ماذا أين صاحبها لص فح... فمكتوفا بينت هيئة اللص مكتوفا ضربت اللص إذن لص مفعول به ومكتوفا هو, هو حال بينت هيئة المفعول به بينت هيئته فاللص ضرب حال كونه مكتوفا حال كونه مكتوفا إذا صاحب الحال من؟ النص ونرى أنه ماذا؟ معرفة معرفة لأنك حتى تبين هيئة ما لابد أن تبين هيئة شيء معروف تبين ماذا؟ هيئة شيء معروف إذا لم يكن معروفا كأن الكلام لا يفيد كأن الكلام يفيد وقد مضى هذا معنا في باب المبتدا والخبر المبتدا والخبر الأصف في المبتدا ان يكون معرفة والاصل في الخبر ان يكون نكرة ولكن قد ياتي الكلام على خلاف هذا فيكون المبتدا نكرة ولكن ماذا ب بمسوغات لا يكون هكذا نكره فيفيد الكلام لا يفيد الكلام لكن قد تفيد النكره ولكن متى هذا بمسوغات منها أن تكون موصوفه إذا وصفت النكرة فقد ماذا أنقصنا منها ماذا أنقصنا منها التنكير وخففناه فصار التنكير ضعيفا فجاز الابتداء حينئذ بماذا بهذه النكرة هنا كذلك الأصل في المعرفة الأصل في صاحب الحال الذي تأتي الحال من أجل أن تبين هيئته تبين هيئته الحال ان يكون شيئا معروفا ولكن قد يأتي هذا صاحب الحال قد يأتي نكرة ولكن ليس نكرة هكذا مطلقا إنما نكرة ماذا مفيدة يجوز أن نبين هيئتها بحيث لو ألقي إليك الكلام فإنك ماذا تفهمه ويتضح لك الأمر وتعلم أن هذه الحالة قد أزالت إبهاما حاصلا في هيئة صاحب الحال في هيئة آآ آآ هذه النكره واضح قال هنا وشرط صاحبها التعريف فبدأ بماذا؟ بدأ بالأصل بدأ بماذا؟ بالأصل ثم قال أو التخصيص يعني أن يكون نكرة مخصصة أن تكون نكرة مخصصة النكرة مثل الاول الذي مثل المصنف رحمه الله في بيان أن صاحب الحالي معرفة هو ماذا؟ خشع عن ابصارهم يخرجون خشع عن ابصارهم يخرجون ها اين صاحب الحال لا الباب الباب واين الحال خشع عن خشع من الذي يخ من الذي يكون خاشعا فهؤلاء يخرجون من الاجداث من القبور ماذا خاشعه ابصارهم يخرجون خاشعه ابصارهم اذا خش عن هو الحال منصوبة ونصب وفتح الظهر على اخره ابصار ها فاعل لمن لخشع خشع هذا اسم فاعل واضح خشع اسم فاعل على وزن فعل ويقال فعل وفعال كنصر ونصار إذا خش عن أبصارهم فأبصار فاعل لمن لاسم الفاعل خشع لاسم الفاعل خشع وهو مبالغ في الفاعل وهو مضاف الهاء مضاف إليه أين صاحب الحال من الذي بينت الحال هيئته لأن خش عن هذه بينت حالة ماذا هل بينت حال الابصار أو حال هؤلاء الذين يخرجون حال هؤلاء الذين يخرجون واضح الآن حال هؤلاء الذين يخرجون فالفاعل هذا هو الواو في يخرجون الذي يعد على الناس واضح الآن يخرجون خشعا ابصارهم أبصارهم أو خاشعة أب ابصارهم مفهوم وهذا من إضافة هنا الفاعل إلى عامله آه عفوا آه عمل فيه آه الرفع اذن أين, الف... اين صاحب الحال هو الواو هو ضمير او لا ضمير والضمير كما مضى معنا هو من من المعارف يعني هو كما يقولون اعرف المعارف بعد اسم الله سبحانه وتعالى هذا المثال الاول المثال الثاني مثل به للتخصيص فقال في اربعه ايام في اربعه ايام سواء هكذا نعم يقول سبحانه في أربعة أيام سواء للسائلين الآن أين الحال سواء سواء أين صاحبها ها في أربعة أيام سواء للسائلين هذه سواء ماذا بينت هيئة ماذا هيئة ها هيئه الاربعه هيئه الاربعه أي فهم اي متساويه في اربعه ايام متساويه واضح هي سواء سواء الان بينت حال ماذا الاربعه الاربعه الان كيف حالها نكره في اربعه هذه نكره الا تلاحظون هذا هي نكره إذن صاحب الحال هنا جاء نكرة ولكن هذه النكرة هل هي نكرة عامة يعني دون دون تخصيص ها حينما نقول قلم هذه نكرة قلم عمر لمن آن خصصناها لمن لعمر لماذا خصصناها بالإضافة لاحظوا الآن الإضافة تخصص الشيء هذا قلم قلم لا نقول لعمر ولا لفلان ولا لفن فهو قلم إذن فهذا يفيد ماذا العموم أو التنكير لا ندري صح. لكن لو قلنا قلم زيد أو قلم فلان خصصنا فصار ماذا هناك شيء من التخصيص لهذه النكره. بالماذا بالإضافة واضح حتى لو قلنا قلم ثم قلنا قلم رجل إذن فقد يعني خففنا من هذا التعميم قلم رجل يعني ليس للمرأة قلم قد يكون للرجل للصغير للكبير للمرأة للرجل لكن لو قلنا قلم رجل فماذا فقد أزلنا شيئا من الإبهام أو التنكير الحاصل في قلم بماذا بالاضافه ولو أضفناه إلى نكرة قلم رجل إذا قلم نكرة ورجل نكرة لكن مع هذا مع أننا اضفناه إلى نكرة إلا أننا قد خففنا ماذا من التنكر الأول فقال رجل أخص من قلم وقال مزيد أخص من قلم رجل وهكذا إذا أربعة هذه نكرة اضفناها إلى أيام وأيام نكرة ولكن مع هذا هناك شيء ماذا من التحصيص إذا لما خفت أو خف التنكير هنا في أربعة بإضافتها إلى أيام جاز أن نبين هيئتها فنقول ماذا سواء بيننا هيئة هذه الأربعة بأنها ماذا بأنها سواء فنقول في جار ومجرور أربعة وأربعة مضاف وأيام مضاف إليه وسواء ماذا نقول عنها حال, حال. أين صاحبها بيّنت هيئة ماذا ماذا فسرت فسرت الأربعة هيئة الأربعة إذن واضح هذا وهذا دائما تقول ضربت رجلا لا أقول ضربت رجلا أطعمت رجلا يوم الإطعام أطعمت رجلا ها قائما على ان الرجل هو القائم هذا هذا لا يصح لكن لو قلت اطعمت رجلا صالحا قائما مفهوم فقائما هنا حال من الرجل طبعا لا يقول قائما حال من الفاعل في الضمير اطعمته انا اقصد الرجل واضح اطعمت رجلا صالحا او اقول هذا اطعمت امراه صالحه قائمه حتى لا يرجع الحال إلى الفاعل لأنه مذكر والحال نكره مؤنثا واضح أطعمت رجلا أطعمت رجلا ها هو المثال أطعمت عفوا أطعمت مرأة قائمة الان قائمه حال من ماذا من امراه وهو نكره وهذا لا يصح لا بد من من شيء يخصص المراه هنا فماذا فما نفعل نضيفها نضيفها مثلا او نصفها أو نصفها حتى نقلل من التنكير فنقول اطعمت امراه مثلا صالحة. صالحه واضح فهنا ماذا خصصنا المراه بماذا بكونها صالحه فجاز ان نبين هيئتها فنقول اطعمت امراه صالحه قائمه اي حال كونها قائمه او حال كونها عابره سبيل او نحو هذا مفهوم إذن مما يخصصنا كلام هذا الاضافه كما هو مثل كما مثلنا المؤلف رحمه الله بقوله تعالى في اربعه ايام سواء للسائلين او الصفه الصفه كذلك تخصص تخصص النكره مما اذا فالتخصيص تخصيص ماذا مسوغ لكون صاحب الحال نكره الان من عنده إشكال في هذا الحد الان هنا اذن صاحب الحال لا بد ان يكون معرفه ويجوز ان يكون نكره ولكن بمسوغات ما المسوغات منها التخصيص بما يكون التخصيص يكون التخصيص بعده امور اهمها الاضافه والوصف واضح من المسوغات كذلك التعميم نعم التعميم مسوغات التعميم هذا نقصد بالتعميم ان تفيد النكره العموم ان تفيد الناكره العموم هنا مساله لاحظوا جيدا يعني حينما يكون عندك حتى يعني قد يقول قائل الأصف النكره انها تفيد العموم هذا حق هناك المراد بالعموم ان يزول عندك ماذا الابهام حينما يقول مثلا رجل رجل هذه نكرة لا أنت قد تحسن تقول أي رجل هذا أو هذا أو فلان أو فلان أو فلان لكن حينما تفهم من النكرة أنها صالحة لجميع جنسها أنها صالحة في المثال هذا لجميع من تعمهم فلا يكون عندك إشكال واضح لا يكون عندك إشكال مثلا لاحظ هنا فرق بين امرين جاءني رجل جاءني رجل هنا أنت لا تعرف من هذا الرجل مفهوم لا تعرف من هو جاءني رجل إذن عندك ماذا عندك يصير عندك إبهام وإن كان هذا المثال صالح لأن يكون كلاما جاءني رجل لكن لو قيل لك لاحظ ما جاءني رجل ما جاءني رجل نعم النكر في سياق النفي تفيد ماذا العموم فهنا هنا يزول عندك يزول عنك الاشكال ان جميع كل من يدخل في هذه الكلمه لم ياتك مفهوم الان لاحظ الفرق بين بين المثالين فقط لاحظ الفرق بين بين المثالين او تقول ما جاءني من رجلين ما جاءني من رجلين فتدخل من الزائدة على على هذه النكرة فيزول عنك ماذا؟ عنك الإبهام مفهوم؟ يزول عنك الإبهام الحاصل في كون النكرة مطلقة في كون النكرة مطلقة لكن هنا النكرة ماذا؟ أفادت ماذا؟ أفادت العمو هنا هذه آكد من الأولى هذا فاعل رجل هنا فاعل مرفوع ورفعه الضم ما ظهر على آخره ما نافيه جاء فعل ماضي النون للوقاية والياء مفعول به وما هنا كذلك نافيه جاء فعل ماضي والنون للوقاية والياء مفعول به من حرف جر زائد في الإعراب ولكنه يفيد توكيد المعنى رجل فاعل مرفوع ورفعه الضم المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد واضح والمعنى هنا اكد من هنا حينما تقول ما جاءني رجل هذا إخبار بأنه لم يأتيك أحد من جنس الرجال لكن حينما تقول ما جاءني من رجل فأنت هنا تؤكد أنه لم يأتيك أحد من جنس الرجال ما جاءنا من بشير ما جاءنا من نذير هل ترى من فطور لاحظوا هل ترى فطورا في قوله تعالى هل ترى من فطور لكن لو, لو قيل في غير القران هل ترى فطورا فطور مفعول به يعني لا ترى أي شقاق في السماء لكن قوله تعالى أبلغ هل ترى من فطور هنا من حرج الزائد دخلت على المفعول به فجرته فصير هنا فطور مفعول به منصوب ونصب الفتح المقدرة منعم ذويش جعل المحل بحركه طابجر الزائد لكن هذا أكد ماذا في نفي الفطور في نفي ماذا الانشقاق وهذا ما تفيده حروف الحروف الزائدة في الكلام عموما إذن أن تفيد النكرة ماذا العموم لأنها إذا أفادت العموم زال عنك الإبهام فأنت تعلم يعني الآن أعطيك مثال هنا فقط في المجموعة التي نحن هنا الآن حينما تعلم أن هذا الأمر لا تدري أن هذا الأمر هل هو لفلان أو, أو, أو فلان أو فلان أو فلان لكن حينما تعلم أن هذا الأمر لجميع يعني يعم الجميع فيزل عندك الاشكال بخلاف لو أنك لا تدري هل هو لهذا أو لهذا أو لهذا أو لهذا, أو لهذا. يعني النكر لا تدري اين هذه او هذا هذا لكن حينما يقال لك هذا الامر للجميع هذا معنى كلام العموم والاطلاق مفهوم اذا هذا اذا فتنك كالعموم تفيد وهذا في الابتداء بال... في الابتداء بها او في كونها صاحبه الحال مثل مصنف بقوله وما اهلكنا اهلكنا من قريه إلا لها. إلا لها أو أولها، ما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون أين الحال وأين صاحب الحال جملة لها نعم لها منذرون هذه جملة الحال إذن هذا الحال لها منذرون لا, لا. هي الحال اين صاحب الحال قرية قرية ها لاحظ قالي حرف عطف ما هذه حرف نف قالي أهلك, أهلك فعل قالي مبني على السكون ونا فاعل قالي ضمير قالي مبني على قالي قالي قالي قالي قالي قالي قالي قالي قالي قالي أهلكنا قرية مفعول به منصوب ونصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد أين صاحب الحال قرية واضح هي نكرة لاحظوا أنها نكرة إلا حرف استثناء أو حصر لها جار ومجرور متعلقان ها متعلقان كائن لها بخبر محذوف وجوبا مقدم ها وجوبا مقدم وجوب هنا لان الحال مبتدا نكره لان المبتدا نكره ولا مسوغ له الا ان يتقدم الخبر عليه فلها اذن جار المزور متعلقان بخبر محذوف وجوبا طبعا محذوف انظن اظن اننا تناولناه من قبل لماذا يحذف الخبر وجوبا هنا لانه يدل على كينونه العام اذا لها جار متعلقان بخبر محذوف وجوبا مقدم وجوبا أو كما يعني نعرف أن هذا شبه جمله في محل خبر لا لا باس بها منذرون مبتدا مؤخر مرفوع ورفعه الواو لأنه جمع مضاكر سالم واضح هذا والجملة الاسميه لها منذرون في محل نصب حال وهنا عندنا إشكال بعد إلا من أين لك هذا لم يقل بهذا أحد من الاولين ما وجدنا هذا عند ابائنا الأولين كيف إلا لا كيف ما لا يتم الكلام قبل إلا مدام إلا لابد مما بعد إلا مفهوم لابد من مستثنى ومستثنى منه هذا لابد منه لأن الإشكال في كون قرية نكرة الإشكال في كون ماذا القرية نكرة والنكره تحتاج الى ها لا هي احوج الى الصفه منها الى الحال النكره احوج الى الصفه منها الى الحال يعني هي نكره هل نصفها او نبين هيئتها من الاولى الاولى ان نصفها واضح الان هذا هو الاولى ولهذا يقولون الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال هذا هو القاعدة وقاعدة. قاعدة لماذا لأنهم قالوا الجمل بعد النكرات صفات لأن الصفة أو لأن النكر أحوجوا إلى الصفة منها إلى الحال هذا هو الأصل لكن لاحظوا هنا أن هذه النكره قد سبقت باستفهام ودخلت عليها من الزائدة فأفادتها العموم أفادت العموم وإذا أفادت النكرة العموم ماذا ماذا أفادت وإذا أفادت جاز أن يأتي أن يبتدا بها وجاز أن يأتي منها الحال الان نحن بين أمرين هل هي الجملة بعدها حال أو صفة واضح هل الجملة بعدها حال أو صفة الآن ندرس الاحتمال الأقوى عند الاصل أن ننكر بعدها الصفة ندرس احتمال الصفة نقول الجملة في محل الجر آه في محل نصب صفة لمن؟ لقريه هل يفرق بين الصفة والموصوف؟ لا يفرق بين الصفة والموصوف بماذا فرق هنا؟ بإلا لا نقول لا نقول رجل إلا صالح على أن صالح لصفة لرجل لا يفرق بين الصفة ومصفة شيئين مترابطان متلازمان لا يفرق بينهما وبالتالي هنا احتمال الصفة زال وضعف يبقى ماذا؟ يبقى أنها أنها حال فنقولها لها منذر جملة اسمية في محل نصب حال لمن لقريه المسألة واضحة انظر غير واضحة لا بس أعيد هذه الجملة لها منذرون نحن متفقون على أنها جملة اسمية توافقون في هذا طيب هذه الجملة قبلها ماذا؟ نكرة والنحات يقررون وقد مضت هذه المسألة معنا أن الجمل بعد النكرات تكون صفات واضح وأنها بعد المعارف تكون احوالا يعني مثال مثال تقول جاءني هكذا تكتب جاءني جاءني رجل يمشي او جاءنا رجل يمشي واضح الان الان رجل نكره وان كان الجاء معرفه مفهوم رجل الان نكره جاء بعده جمله فعليه وهو يمشي لاحظوا جيدا هل يمشي الان جمله فعليه في محل رفع صفه لرجل او هي في محل نصب حال مفهوم الان النحات يقولون هي في محل رفع صفة لرجل، لأن رجل ماذا؟ نكرة، والنكرة أحوج إلى الصفة منها إلى المعرفة، ولا يوجد مسوغ ل، لأن تعرف هذه أو أن تفيد. جاء أن يرجل يمشي فمباشرة تقول رجل فاعل مرفوع، ويمشي جملة فعلية، طبعا في علم مرفوع، ولفظ الضم أل، المقدّر منع من ظهور الثقل والفاعل ضامن مستج وجوازاً تقديره. هو والجملة الفعلية في محل رافع صفان رجل أي جاءني رجل ماشي جاءني رجل ماشي الذي أصلها ماشي مفهوم الآن جاءني الرجل وإن كان الرجل تشبه رجل صالح ولهذا نغير المثال فنقول جاءني زيد الآن زيد الآن زيد معرفه فلا نقول يمشي في محل صفه, صفة لزيد نقول حال لزيد جاءني زيد يمشي اي جاءني زيد ماشيا مفهوم ما الان اذا الجمل بعد المعارف كي يكون بعدها كيكون حينما يكون قبلها اسم معرفه فهي ماذا في محل نصب حال واذا كان قبلها اسم نكره فهي في محل صفه نصب أو رفع أو جر على حسب ما أص النكرة واضح الآن عرفنا القاعدة هذه جميل الآن نعود إلى الآية يقول الله عز وجل وما اهلكنا من قريه الا لها منذرون النكرة هي قرية ولها منذرون هي الجملة التي نحن نبحث عن موقعها من الإعراب. قبلها نكرة هل هذه الجملة في محل صفة لقرية أو في محل نصب حال قبل أن نكمل نعود إلى المثال الأول لنزيده وضوحا جاءني رجل لو وصفنا الرجل هذا فقلنا رجل صالح يمشي الآن رجل هل خصصت أو لا؟ خصصت فزال عنها, عنها شيء من التنكير واضح وأفادت وصالح صف لها الآن هذه النكرة ماذا؟ ماذا؟ وصفت زال عنها شيء من الانكار فيمشي الآن يجوز فيها الوجهان الوجه الأول أنها صفة لرجل ثانية لماذا؟ لأن رجل لم يضف إلى معرفة ماذا؟ ما زال ناكرة لأنه أضيف إلى ناكرة زال عنه شيء من الإبهام لكنه لم يزل جميع جميع الإبهام وهو وصف بما أنه زال عنه شيء من الإبهام فيعني يجوز أن يكون صاحب حال فتكون جملة بعده حال أو يجوز أن تكون جملة بعده صفة هذه الحالة تساوى فيها الوجهان أن تكون صفة أو أن تكون معرفه لكن لو اضفته الى معرفه فقلت جاءني رجل القريه يمشي فهو تكون جملة حال لانني اضفته الى معرفه خصصته بالاضافه الى المعرفه فصار معرفه الان نبقى في هذه الايه احذر فالمغاليق تتطاير شكرا الآية آه وما أهلكنا نعم من قريه إلا لها منذرون إذن هذه الجملة فعل جملة اسمية هل هي حال أو هي صفة قرية هي التي سبقت هذه الجملة نحن بين أمرين ندرس الأمر الأول أو الاحتمال الأول وأنها صفة واضح الآن فتصير هذه موصوف ويصير هذا صفة بماذا فرق بينهما؟ بإلا لا يجوز عند العلماء أن نفرق بين الصفة والموصوف لو اعتبرناها صفة فإننا نفرق بين الصفة والموصوف وهذا يمتنع ممنوع هذا. لا يوجد في كلام العرب تفرقه بين الصفه والموصوف الا على قواعد ضعيفه فهم لا نقول كتاب كتاب جاء صالح لا نفرق لا نصالح صفه لكتاب لا يفرق بين الصفه والموصوف متلازمان فهم فماذا يبقى الاحتمال الثاني وهو انها حال انها انها حال وهنا لماذا جاء جاز ان يكون القريه مع انها نكره جاز ان يكون صاحب حال لانها افادت العموم كيف افادت العموم سبقها نفي والنكره في سياق النفي تفيد ماذا تفيد العموم وهناك مسوق اخر ذكرته قبل قليل لا حرف الجر الزائد لا يكون الا مع النفي يعني حرف الجر الزائد من لا يكون الا بعد بعد النفي يعني من هذه الزائدة لها شرط أولها أن يسبقها نفي أو شبه نفي الثاني أن تدخل على ناكرات الثالث أن يكون مدخولها مرفوعا أو, أو منصوبا هذه ثلاث أحكام لابد فيها يعني ما بعد من لابد أن يكون في محل نصب أو في محل رفع وأن يسبقها نفي أو استفهام وأن يكون مدخولها ناكرات هذه شروط من الزائدة في كلام العرب هناك مسوغ اخر وهو ماذا انه يمتنع ان تكون هذه صفه لماذا لوجود الا هنا واضح الآن لوجودي الا ونحن. إذن هذه هذا صاحب الحال فيه مسوغان المسوغ الاول هو العموم والمسوغ الثاني هو امتناع ان يكون هذه الجمله صفه فيتعين ان تكون حالا والله اعلم المثال آخر الذي ذكره ما هو؟ لميتة اه قول الشاعر. اه هو آه لا لا المتن قال التعريف او التخصيص او او التأخير او التعميم او التأخير, أو التأخير. أو التعميم أو التأخير. نعم ما التأخير إذا ما قال هذا البيت تكلمنا عنه لميت موحشا طلل يلوح كأنه نعم خلاله خلل طاله نعم بدون لأن تغافيه لمن يتأمُوشَ طالو يلوحو كأنه خلل لماذا تكلمنا عن هذا البيت؟ في التأخير في المسوِّغات، ها؟ من المسوِّغات نعم من المسوِّغات. هذه احكام الحال تشبه في هذا الباب تشبه احكام المبتدا والخبر لميت اللام حرف جر ميت اسم مجرور باللام وجره الفتحه نيابه عن الكسره لانه ممنوع من الصرف لماذا العالمية والتانيث العالمية هذا اسم امراه من نساء العرب والتاني ظاهر واضح ها فهو ممنوع من الصرف الجار المجرور شبه جبنا في محل رفع خبر مقدم وجوبا لان المبتدا ناكره والمبتدا ناكره ليس له مسوق حتى يبتدا به الا ان يتقدم الخبر عليه فتقدم الخبر هنا على طلل على المبتدا المساله هذه نتوناها في المسوقات بداء كأني كاني بك بكم هناك إبهام يعني الأصل في المبتدا أن يكون معرفة لا يجوز أن نبدأ بالمبتدا وهو نكره حتى يفيد إذا لم نجد له مسوق ماذا نفعل نقدم الخبر عليه إذا قدمنا الخبر عليه ماذا جاز أن نقول هذا مبتدا تقول مثلا رجل في الدار هذا لا يصح كلاما في العربية لكن لو قلت في الدار رجل جاز الكلام. لأنك ماذا حصرت ذهن المتكلم بشيء حصرته تقديم ما حقه في الحصر واهتمام نحو هذا فإذا قلت رجل في الدار بمجرد أن تقول رجل يتشتت ذهن السامع لكن إذا قلت في الدار فقد حصرت ذهنه فأفاد الكلام رجل أفاد كأنك حصرت رجل في الدار ما هذا لهذا يتقدم الخبر وجوبا هنا حتى يصح الكلام أو حتى يصح الابتداء بماذا بالمبتدئين نكرة منها هذا المثال قال له هذا نكرة ليس له مسوق حتى نقول إنه مبتدا إلا أن نقدم الخبر عليه ولهذا قدمه الشاعر الشاعر العربي الفصيح أظنه طرفه كثير بن عبد الرحمن, كثير بن عبد الرحمن. لا بد يعني لا يصح أن يقول طلل موحش لميته لا يصح أن يقول هذا ولا يقول هذا هو فقدم الخبر لميته موحشا الآن هذا الخبر والمبتدا هو طلل مؤخر وجوبا مرفوع رفع الضم الظهر على آخره موحشا هذا ماذا حال منصوب ونصب فتح الظهر على آخره أين صاحبه طلل لا صاحبه طلل وصاحبه الان عندنا في اشكال هذا البيت في كثير من الاحكام هذا البيت في اشكال آه هذا الطلل صاحب الحال في اشكال لانه ماذا ناكره والاصل في صاحب الحال ان يكون معرفه قبل قليل قلت لكم المبتدا اذا كان ناكره لا يجوز ان يبتدا به حتى نقدم الخبر عليه كذلك الحال وصاحبها إذا كان صاحب الحالي نكره فحتى نبين هيئته لا بد ان نسبق الحال عليه فموحشا حال, الطلل حال للطلل قال لمن يتموحشا طلله الطلل هو بقايا الديار ما بقي منصوبا فوق الأرض من الديارة هجرها اهلها وهذا لا لا لا من بدايات أشعار الجاهلية أنهم يبدأون ماذا بالبكاء على الأطلال، يبكون على الأطلال، و... المقدمة الطلالية. نعم المقدمة الطالالية، ويسمى في علمي شعري أن، ها. ماذا يسمى؟ معروف المقدمات هذه، مقدمة طالعية ماذا تسمى؟ لا لا المقدمة الطالعية، ماذا تسمى أن؟ لا لا ابحثوا عنه. لا لا البكاء على الاطلال لا ليس الرثاء على وزن فعيل طيب هنا موحشا الحال تقدمت على صاحبها لما تقدمت على صاحبها النكره جاز أن يكون صاحبها معرفة لأنك ماذا أعطيت للسامع ماذا الحال كأنك حصرت ذهنه واضح لك انك حصرت ذهنه فنقول موحشا جاز ان يكون ناكره للمبتدا النكره هذه مساله اولى صاحب الحال هنا ماذا نكره وجاز الابتداء بها لماذا جاز ان يكون صاحب الحال ناكره لماذا لان الحال تقدمت على صاحبها المساله الثانيه الحال هذه اعطيتها لكم فائده ليس محل محلها الان الحقيقه ما زال في متون اخرى ان شاء الله الحال إذا تقدمت على صاحبها لو تأخرت ورجعت الى مكانها فإنها تكون صفة أو الصفه إذا تقدمت على موصوفها فإنها تصير حالا مفهوم هذا الآن موحشا لو قدمنا الطلل هنا لا يجد النصب موحش نقول ماذا لمن يتطلل موحش موحش موحشن. لا نقول موحشا لماذا؟ ما ذكرته قبل قليل؟ لأنها نكرة والنكرة إذا تقدمت آه إذا هي احوج إلى الصفة منها إلى إلى الحال هذه مسألة في هذا البيت من مسائل البيت تقدم الخبر على المبتدا. المسألة الثانية التي لا علاقة بالدرس وليست محل دراستنا في هذا المثل وهي أن سبحان الله لا نعم تذكرتها وهي أن الحال عند جمهور النحويين لا يكون من المبتدا لا يصح أن يقع الحال من المبتدا عند جمهور النحات ويخالفهم سبويه فيقول يجوز أن يكون صاحب الحال مبتدأ ويحتج بهذا البيت يجوز أن يكون صاحب الحال ماذا الحال ان يكون الحال من مبتدا مضى معنا ان الحال يكون صاحب الحال يكون فاعلا يكون مفعولا يكون ها جار مجرور ها يكون نائب فاعل ونحو هذا النحويون جمهور النحات قالوا لا يجوز ان يكون صاحب الحال مبتدا ويخالفهم سيبويه والصواب ما ذهب اليه سيبويه او الاقرب لا نقول الصواب الاقرب والله اعلم ما ذهب اليه سيبويه ثانيا في قضيه المضاف والمضاف اليه هل يكون صاحب الحال مضافا اليه فيه تفصيل عند النحويين كذلك ليس محله الان هذه من المسائل التي تتعلق ب بالحال كذلك صاحب الحال اذا كان مجرورا بحرف جر كذلك فيه تفصيل عند عند النحوي طبعا الجمهور جمهور النحات يمنعون ان يكون صاحب الحال مجرورا بحرف جر اصلي لا يجوز ان تقول مررت بزيد جالسا عفوا على ان زيد هو صاحب الحال هون اصلي اصلي لان باء اصلي هنا نواصل هذا فقط لفوائد لمن اراد ان يستفيد لا يكون مضافا اليه الا بشروط ليس مطلقا الا بشروط إذا كان المضاف اذا كان المضاف إليه أو المضاف كالجزء من المضاف إليه جزء من المضاف إليه أو كالجزء منه جاز أن يكون منه مثال تكريم الطالب تكريم الطالب لا التكريم هذا لا ينفصل عن الطالب لا يصح هذا المثال تقول مثلا أعجبني أعجبني أعجبني أعطونا مضاف ومضاف إليه كالجزء منه مثلا كتاب زيد كتاب ينفصل عن زيد ليس كالجزء منه ذراع زيد جزء منه فهم فهم أعجبتني مثلا يد زيد مانحة يد زيد مانحة لأنه يجوز أن تقول أعجبني زيد مانحا أو أعجبت أعجبتني يده أو اليد مانحة أي حال كونها معطية ومانحة ومتصدقة فهنا المضاف المضاف اليه كالشيء كالجزء منه واضح فيجوز أن تحذف الجزء يجوز ان توضي أن يصحي الكلام من فهم بحذف المضاف أو بحذف المضاف إليه نتوقف حتى لا نشوش اذهاننا إذا لم موحشا طلل جاز هنا أن يكون موحشا حال من طلل مع كون طلل نكره لماذا لأن الحال تقدم عليها واضح منظم إلى هنا ما ما يتعلق بما ذكره المصنف رحمه الله من من مسائل الحال قال انتهى الكلام منه التمييز التمييز نرجيه الى كم بقينا كيف كيف يعرب كيف يعرب الله اعلم كيف اعرب موحشا لكن اعلم موحشا طلل ايه يلوح كانه خلل يجوز أن ان نقول موحشا حال من الفاعل فيلوح يلوح فعل مضاعف مرفوع ورفع وضم الظهر على آخره اين الفاعل ما من الجواز تقديره هو والفعل هنا فاعل فنقول موحشا حال من الفاعل انا لا ادري كيف أعربوا البيت على تخريجهم لكن هذا وجه هذا وجه يظهر الله اعلم كانه خلل كم بقي من الوقت كم كم كم بقي كم بقي سبع دقائق نتوقف هنا لكن هناك